بسم الله الرحمن الرحيم, الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسدان والنجم والشجر يسجدان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 والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنتان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار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 كل يوم هو في شأن، فبأي آل ربك ما تكذبان؟ سنفرغ لكم أيها السقمان، فبأي آل ربك تكذبان؟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 فإذا انشقت السماء فكانت وغدة كذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جاء فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بثيماهم فيقصد بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنة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 ربكما تكذبان ذواتا أثنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تدريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة ذوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بصائلها من استغرق وجن الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان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 إِرَبِّكُمَا سُكِذْبًا هَالْجَزَاءُ الْإِحْسَانِ إلَّا الْإِحْسَانِ فَبِأيِّ آلٍ إِرَبِّكُمَا سُكِذْبًا وَمِنْ دُونِهِ مَا جَنَّتَانِ فَبِأيِّ آلٍ إِرَبِّكُمَا سُكِذْبًا مدحمة فبأي آل إربك ما تكذبان فيهما عينان الضختان فبأي آل إربك ما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورم فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حرم قصور في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ لم يطمثهن إنس قبلهم ولا زان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ تكئين على رفرف خضر وعبقري حسان، فبأي آلاء ربكما ربك ما تكذبان؟ تبارك اسم ربك في الجلال والكرام.